<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشره الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المولف رحمه الله تعالى باب التيمم في اللغة القصف وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى أليه وصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم في اللغة القصد التيمم في لغة العرب هذه المادة ترجع إلى القصد ومنه قوله تعالى ولا آمين البيت الحرم يعني قاصدين البيت الحرم ويفضو الله أعلم أن هذه المادة في لغة العرب لا تشترط قصد معظم كما نقول في الحج الحج قصد معظم. هنا يبدو أنه أي قصد يطلق عليه في لغة العرب آم فإذا قيل أما كذا أو كذا ذهب إليه يعني قصده يقول المؤلف رحمه الله وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص هذا هو تعريف التيمم في الشرع يعني في لغة الفقهاء يعني في لغه الفقهاء والظاهر والله اعلم أن المؤلف أخذ هذا التعريف من الشيخ بن مفلح في المبتع فان الشيخ في المبتع ذكر هذا التعريف ورجحها او بل قال انه هذا هو التعريف الصواب وهناك تعريف لابن قدامه يتسم بسهوله والوضوح والاختصار فابن قدامه يقول ان التيمم شرعا هو طهاره تقوم طهارة الماء عند عدم وجوده عند عدم وجوده وهذا أوضح في المعنى الشرعي الذي دلت عليه النصوص وتعريف الفقهة الذين ذكرت سابقا أوضح من حيث بيان الشروط والآليات إلى آخره قال رحمه الله تعالى نعم وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعل الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها فقال فتيمم صعيد طيبا الآية نعم قال وهو من خصائص هذه الأمة معنى كون الشيء من خصائص الأمة ذكره نفس الشيخ أي لم يشرع لغيرها لذلك قال لم يجعله الله طهورا لغيرها فقول الشارح رحمه الله لم يجعله الله طهورا لغيرها هو تعريف أو تبيين معنى الخصائص ثم قال توسعة عليها وإحسانا إليها الأصل في مشروعية التيمم أنه للتوسعة على الناس والتيسير عليهم لكن هذا لا يجعل التيمم رخصة بل التيمم عزيمة هذا لا يجعل التيمم رخصة بل التيمم عزيمة وليس من الرخص بمعنى أنه يجب أن يفعل عند. اكتمال شروطه يجب ان يفعل عند اكتمال شروطه بخلاف الرخص الرخص انشاء فعلها وانشاء تركها المسع على الخفاج قلنا انه رخصة فانشاء مسع على خفاج وانشاء غسل رجلي لكن التيمم عند وجود صورته ومن العزائم فهو رخصة بمعنى انه شرع تسهيل للناس ولكنه عزيمة بالمعنى الفقهي الدقيق ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مستدلا للمشروعية فقال تعالى فتيمم صعيدا طيبا مشروعية التيمم ثابتة بإجماع العلماء بلا خلاف وقد أخذتم أنتم في أصول الفقى أن كل إجماع يحتاج إلى مستند يستند إليه فالإجماع الذي يخص التيمم استند إلى أمرين الأول الآية والثاني الأحاديث الصحيحة الأحاديث الصحيحة فهذان الأمران هما مستند إجماع العلماء على مشروعية التيمم وبعض العلماء يقول أنه مستند الإجماع الآية وحديث عمار هو لا يقصد حصر المستند على حديث عمار لكن يقصد أن حديث عمار أصل في هذا الباب وهذا صحيح حديث عمار كما سيأتينا أصل كبير في باب التيمم نعم وهو آية بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآنه ووطئ حائر ويشترط له شرطان طيب قوله وهو التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة إلى آخرة مقصود المؤلف أن التيمم بدل لكل ما يفعل بالماء يعني بطهارة الماء التيمم بدل لكل ما يفعل بطهارة الماء طهارة الماء كما أخذنا لا تخرج عن ثلاثة أنواع أليس كذلك الوضوء والغسل وغسل جنابة الوضوء والغسل وغسل جنابة هذه هي طهارة الماء يعني لا يوجد في الشرع طهارة ما غير هذه اللي هو رفع الحاجة الأسر ورفع الحاجة الأكبر ورفع النجاسة المؤلف يرى أن التيمم بدل لكل هذه الأجناس الوضوء والغسل والنجاسة سينص المؤلف على كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة للطهارة المائية ونعلق عليه في موضعه ويشترط له شرطان أحدهما دخول وقت وقد ذكروا بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل ميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت ناهي عن فعلها طيب بس يقول المؤلف ويشترط له شرطان اولا مقصود المؤلف بيشترط له شرطان يعني بالإضافة لشروط مبدله يعني بالإضافة لشروط مبدله فلا يجوز مثلا أن تطهر بتراب النجس وقوله له شرطان هكذا الشيخ قال شرطان في المنتهى يقول له ثلاثة شروط وأضاف مسألة يكون بتراب طهور واشتراط التراب الطهور موجود في الشرح هنا لكن المؤلف لم يجعله من ضمن الشروط وإنما جعله من ضمن الأحكام واختلاف عباره, عبارة. ولو جعلهم مع شروط كان اضح واحسن لو جعلهم مع اوضح واحسن ولكن المعتاد ان شاء الله واحد يقول رحمه الله تعالى أحدهم، احدهما دخول الوقت دخول الوقت شرط لصحه التيمم نص عليه امام احمد وعلى هذا جماهير الحنابلة جماهير الحنابلة فهم يرون أن التيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت وسيبين المؤلف بالتفصيل ما هو أو كيفية دخول الوقت إذن الحنابلة وهو منصوص الإمام أحمد ومذهب الجماهير يعني من الأصحاب أنه شرط, أنه شرط بل, بل جعلوه شرط الأول بل جعلوه شرط الأول ووجهة نظر الحنابلة في اشتراط هذا, هذا الشرط أنه طهارة التيمم هي طهارة ضرورة وإذا كانت طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا تصلح إلا بعد دخول الوقت كما في المستحاضه فلا تصلح الا بعد دخول الوقت كما في المستحاضه في الحقيقه هذه الرؤيه من الحنابلة للتيمم انها طهارة ضروره حاجه ستنعكس على مجموعه كبيرة من الاحكام كما سياتينا ولهذا يجب ان تجعل هذا المبدأ عند الحنابلة نصب عينيك وأن تدرس هذا الباب لأنه إذا فهمت وجهة نظرهم لن تستغرب بعض الأحكام الموجودة تحت هذا الباب طيب انتهينا الآن من تقرير المذهب وعنه لا يشترض دخول الوقت وعن الإمام أحمد رواية أخرى منصوصة لا يشترض دخول الوقت وقال الشيخ القاضي عن هذه الرواية هذه الرواية أقياس هذه الرواية أقياس يعني أقرب للقياس لماذا يعتبرها أقرب للقياس لأنه يقول من ينظر للموضوع من جهة أخرى ويقول أن التراب بدل عن الماء والبدل يأخذ الحكم المبدل عنه هذا القياس أنه أي بدل يأخذ الحكم المبدل منه وإذا أخذ حكم المبدل منه فالماء لا يشترط له دخول الوقت فإذا هذا معنى قول الشيخ القاضي أن الرواية الثانية عن الإمام أحمد أقياس مما تقدم تتضح مسألة مهمة وهي أن أصل هذه المسألة أصل هذه المسألة هي مسألة أخرى وهي هل التيمم مبيح أو رافع هل التيمم مبيح او رافع فإن كان رافعا صار مثل الماء وجاز قبل دخول الوقت وإن كان مبيحا صار ضرورة ولم يجز قبل دخول الوقت وفي هذا الباب سيأتي معنا أكثر من مثال لموضوع مهم وهو موضوع أصل المسألة ما هو أصل هذه المسألة التي بنيت عليه وسيأتينا في احدى المسائل كيف ذكر الحنابلة الخلاف في أصل المسألة التي ذكرها المؤلف وهو مبحث مفيد جدا لطالب العلم طيب إذن انتهينا الآن من مسألة هل دخول الوقت شرط أو لا بدأ المؤلف بتفصيل متى يدخل وقت كل صلاة فقال إذا دخل وقت فريضة بالنسبة للفريضة لا يجوز النسان أن يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة المتعارف عليه في الشر ثم قال أو منذورة بوقت معين يقصد المؤلف أن الصلاة المنذورة بوقت معين لا يدخل جواز التيمم لها إلا بوجود هذا الوقت المعين إلا بوجود هذا الوقت المعين فهذا وقت هذا النوع من الصلوات ثم قال أو عيد يعني لا يجوز التيمم للعيد إلا بعد دخول وقت صلاة العيد على الخلاف بين العلماء في متى يدخل وقت صلاة العيد لكن هذا لا يعنينا إنما يعنينا أنه يجوز للإنسان أن يتيمم بعد دخول وقت صلاة العيد أو وجد كسوف معنى كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يتيمم الإنسان ولو سمع بالتيمم إلا إذا دخل وقته إلا إذا دخل وقته فإذا سمع أن الساعة الفلانية سيكون هناك كسوف وتيمم مسبقا واستعد دخل المسجد فإنه لا يصح تيممه فإن تيممه لا يصح لماذا؟ لأنه تيمم قبل الوقت لأن الوقت بالنسبة لصلاة الكسوف هو إذا حنى وقت الصلاة إذا ثبت وقت الصلاة شرعا وعلى هذا ينبغي على من سيثيم من ينتظر حتى يحصل الكسوف تمام يعني يحصل الكسوف ويبدأ الناس بالصلاة الوقت الوقت ليس بداية الناس بالصلاة وإنما حصول الكسوف لكن حصول الكسوف يقصد به الحصول الشرعي أن يرى بالعين المجرد لا مجرد الإخبار عنه. ثم قال أو اجتمع الناس لاستسقاء مفهم كلام المؤلف أنه لا يجوز التيمم قبل اجتمع الناس ولو ضرب موعد لخروجهم وقرر أن يخرجوا في مكان وزمان معين لأنه لا يجوز له أن يتيمم حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا في المسجد تيمم لأن الفلقى يعتبرون أن وقت صلاة الاستسقاء حين يجتمع الناس أو غسل الميت أو, أو, أو غسل الميت أو تيمم لعذر معنى كلام الشيخ أنه لا يجزل للإنسان إذا كان يريد أن يصلي على جنازة أن يتيمم لها أبدا إلا بعد غسل الميت إذا علم أنه غسل الميت أو يمم للضرورة أو للحاجة فإنه يتيمم بعد ذلك لأن وقت الصلاة على الميت يكون بعد الغسل ويفهم من كلام المؤلف أنه لا يشترط لصالة الجنازة لا يجتمع الناس ولا تهيؤهم للصلاة بل يجوز له أن يتيمم من بعد إيش تغسيل الميت من بعد تغسيل الميت ثم قال أو أبيح التنافلة بإلا يكون وقت نهي عن فعلها يجوز التيمم لفعل النافلة في كل وقت عدى اوقات النهي في كل وقت عدى اوقات النهي والتيمم وقت النهي لا يصح التيمم وقت النهي يعني للنافله طبعا التيمم وقت النهي للنافله لا يصح لانه ليس وقت للنفل. ليس وقتا للنفل وهو يقول أن الإنسان يشترط إذا اراد أن يتيمم لاداء النافلة أن يكون في وقت يجوز فيه أداء النافلة وبناء عليه لا يجوز التيمم وقت النهي نعم, نعم. الشرط الثاني تعذر الماء وما شر إليه بقوله وعدم الماء حذرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيرا طيب يقول الشرط الثاني تعذر الماء الشرط الثاني لصحة التيمم تعذر الماء ولتعذر الماء سورة فقط السورة الأولى عدم وجود الماء الصوره الثانيه عدم التمكن من استعمال الماء مع وجوده عدم التمكن من استعمال الماء مع وجميع الصور التي سيذكرها المؤلف هي صور كثيرة كلها لا تخرج عن هذين الأمرين وانما هي صور لتفصيل هذين الأمرين عدم الوجود أو عدم التمكن من الاستعمال مع وجوده يقول وعدم الماء الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا الحنابلة يرون أنه إذا عدم الماء يجوز أن نتيم في الحضر والسفر ولهذا قال حضرا أو سفرا فيجوز له في الحضر أو السفر السفر لا إشكال فيه الإشكال في الحضار الحنابلة يرون أنه يجوز أن يتيمم الإنسان إذا فقد الماء ولو كان في الحضار هنا مسألة وهي أن الإمام أحمد كما سيأتينا في مسائل كثيرة أخذ بمفهوم الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا فالإمام أحمد يرى أنه في مسائل التيمم نقدم هذا المفهوم على أشياء كثيرة كما سيأتينا فهو يقول الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم شرط وهو عدم وجود الماء أليس كذلك فإذا وجد هذا الشرط جاز التيمم فإذا كان في الحضر فإنه إذا لم يجد الماء فيجوز له أن يتيمم واعترض عليه بالآية أن الآية نصت على أو كنتم على سفر شرطت إيش السفر فأجاب الإمام أحمد بقوله أن ما جاء فيه طبعا معنا كلامه هذا ما جاء في الكتاب السنة من القيود التي خرجت مخرج الغالب لسبب ان اقتضاها فإنها لا تقيد النصوص والسبب الذي اقتضى هذا القيد هو أن الغالب عدم وجود الماء في السفر وهذا كلام صحيح فقال لمام محمد هذا القيد لهذا السبب ولهذا لا نأخذ بهذا القيد وعنه لا يجوز التيمم في الحذر مطلقا وهذه الرواية اختارها الخلال ودليلها واضح وهو مفهوم الآية وهو مفهوم الآية لكن المذهب كما سمعتم طيب ثم قال قصيرا كان او طويلا يعني يجوز التيمم في السفر مطلقا يجوز التيمم في السفر مطلقا سواء كان سفر طويل أو قصير لعموم وإطلاق الآية لعموم وإطلاق الآية فإن الآية لم تقيد سفر عن سفر وأيضا لأن سبب جواز التيمم هو عدم, عدم وجود الماء وهذا لا يختلف من, من السفر الطويل أو القصير وهذه المسألة بالنسبة لفقه الإمام أحمد لا يشكال فيها لأنه يجوز التيمم في الحضر فما بالك بالسفر القصير فما بالك بالسفر القصير طيب ايوه خرج لحرث او احتطاب ونحوهما عندك أو فمن خرج فمن خرج لحرث او احتطاب أو احتطاب ونحوهما ولا يمكن... نحوهما يعني ما ونحوهما او احتطاب ونحوهما أي ان تكون او نحوه فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع الى إلا بتوفيج حاجته فلاه التيمم ولا إعادة عليه نعم يقول فمن خرج لحرس أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتوفيج حاجته فلاه التيمم ولا إعادة عليه إذا خرج الإنسان لما ذكر المؤلف من الأمثلة فأولا يجب عليه حمل الماء يجب عليه حمل الماء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن لم يحمل الماء أو حمله وضاع منه ولم يجده فإنه يجوز له أن يتيمم ولا يشرط أن يرجع إذا كان الرجوع يفوت حاجته التي خرج من أجلها وهذا معنى قول مؤلف ولا الرجوع الذي يعني معنى كلام المؤلف الذي يقتضي توفيت الحاجة ثم قال ولا إعادة عليه ولا إعادة عليه في هذه الصورة إذا خرج وأخل بحمل الماء أو حمله وضاع فإننا نقول أنه إيش يجوز له أن يتيمم لماذا أننا نقول إذا يجب أن تحمل الماء فإن لم يحمل الماء وروا عمدا أو حمله وضاع أو لأي سبب لم يكن عنده ماء فإنه يجوز له أن يتيمم لماذا أحسنت لأن فقه الإمام أحمد يرى أن مدار الجواز هو أن يكون عادماً للماء فهذا عادم الماء الإمام أحمد يقول عادم الماء أما مسألة هل يحاسب على تقصيره في عدم حمل الماء مع أمكانية هذا موضوع آخر لكن يجوز له أن يذهب وأن يتيمم إذا لم يجد الماء ثم إذا تيمم فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا إعادة ولهذا قال المؤلف ولا إعادة عليه وقيل في هذه الصورة يجب عليه أن يعيد يجب عليه أن يعيد لماذا؟ لأن التيامم الأول لم يكن تيمما موافقا للشرط لأنه كان يجب عليه أن يحمل الماء لأنه كان يجب عليه أن يحمل الماء ثم على القول الثاني هذا بأنه يجب أن يعيد هل فريضها الأولى أو الثانية؟ واضح الان المذهب ما لا اشكال فيه مذهب الاصطلاحي لا اعاده تيمم صحيح لأن يثق عليه الايه مفهوم طبق عليه لكن القول الثاني او القول الثاني في المذهب انه يعيد لانه فرض يبقى مساله ايهما الفريضة فهم قالوا أن فريضه ثانيه لماذا ها لماذا كيف صحيح هو هذا الأصل أنهم قالوا أن أنه الثانية هي الفريضة لكنهم يقولون لو كانت الاولى هي الفريضة ما الفائدة أنه يعيد صح أو لا وهذا صحيح لو كانت الاولى هي الفريضة ما الفائدة أنه يعيد الحاصل أنه, آه آه آه إنه إذا خرج هذا الخروج لهذه الأقراض بقي مثل انا أقولها على سبيل المدارسة هو يقول المؤلف فمن خرج لحارثنا واحتطابنا نقيم ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفيت حاجته فلو التيمم وأما إن أمكنه الرجوع بدون تفيت الحاجة فمفهوم كلام المؤلف أنه يجب لكنهم لم يذكروا هذا صراحة لم يصرحوا بهذا الأمر وظاهر كلام كثير من العلماء أنه في مثل هذه السورة لا يجب الرجوع وظاهر الآثار المنقولة عن الصحابة عدم التفريق بين موضوع أنه تفوت الحاجة أو ما تفوت الحاجة فالح ولا لا فيبدو لي أنه المفهوم هنا غير مراد يبدو أن المفهوم هنا غير مراد لأنهم لم يصرحوا به في المطولات حسب يعني مراجعتي لم أجد أنهم قد إذا كان مصرح خلاص لا أشكال يعني لكن أنا لم أجد أنهم صرحوا كما أن الآثار لا تشترط مسألة أن نلزم بالرجوع إذا كان ما تفوت حاجة إذا خرج للاحتطاب اليسير وعنده مخزون في البيت من الحطب لا تفوت حاجته لو رجع لن يحصل شيئا لا سيما إذا كان في أول النهار فأنه وكان مكان الاحتطاب قريب بإمكانه لكن هذا الصحابة لم يشيروا لهذا الموضوع ما دام في مكان ثم يترتب على هذا أمر آخر إذا كان خرج لا لحاجة لا لحرف ولا صيد ولا احتطاب وإنما خرج للنزهة هذا ما عنده حاجة أصل واب حولها المهم أنا أقول هذا على سبيل المدارسة ثم قال أو زاد أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يهجزه أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله يقول أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يوذل إلا بزائد كثيرا عادة إلى آخره الماء إذا بذل بالثمن إما أن يبذل بثمن مثله أو بثمن زائد زيادة كثيرة أو بثمن زائد لا أقل أو بثمن زائد زيادة يسيرة إذا بذل بمثل ثمنه فكلام المؤلخ أنه يلزمه الشراء لكي يأتي بالطهارة الواجبة ولأنه بشرائه للماء الذي بذل بثمنه مثله لم يدخل عليه الضرر القسم الثاني إذا كان زائد زيادة كبيرة فالمنصوص عن إدمام أحمد وهو المذهب أنه لا يجب أن يشترى لا يجب أن يشترى وهذا مفهوم كلام المؤلف أو, أو, أيضا أو يعني مفهومه أو صريحة لأنه يقول إلا بزائد كثيرا عادة لا يلزمه أن يشتري لماذا؟ لأن شراء الماء بثمن زائد زيادة كثيرة فيه ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار هذا بالنسبة للزائد زيادة كثيرة وعنه في الزائد زيادة كثيرة عنه رواية فيها فقه ورواية الأولى فيها فقه سأقصد يعني هذه فيها تفصيل يقول يجب أن يشتري الماء بالسمن الزائد ولو كان زائدا زيادة كثيرة إذا كانت هذه الزيادة لا تجفف بماله لكونه ثريا واضح فهو يقول هذا الرجل الثري الزيادة الكثيرة بالنظرها النسبية تساوي زيادة اليسيرة عند الفقير واضح وهذا الحقيقة أنه يعني الكلام هذا فيه فقه عظيم وفيه نظر للمقاصد لأن زيادة الكثيرة لا تدخل الضرر على المليء وإنما تدخل الضرر على الفقير فإذا كانت قرورة الماء مثلا تباع عادة بخمسة أريق إذا قال صاحب البقالة أنا لا أبيعك في طريق هذا إلا بمئة زيادة كثيرة أو قليلة كثيرة أليس كذلك ربما تكون مجحفة لما لبعض الناس المسافرين لكن هذه الزيادة بالنسبة للرجل الذي يملك المبالغ الطائلة لا تشكل شيئا ليس كذلك فكيف, فكيف لا نلزمه بشراء هذا الماء ليقوم بالطهارة وهو ينفق أمواله في أشياء أقل أهمية من هذا الأمر مهم على المذهب لا يلزمه على المذهب المنصوص عن أحمد وعليه جماهير الأصحاب لا يلزمه لأن الشراء فيه ضرر عليك على الثريب والفقير لكن أخذتم أنتم الآن باقي قسم الآيش الثالث إذا كانت زيادة يسيرة إذا كانت زيادة يسيرة فعن الإمام أحمد رواية هي المذهب يلزمه إذا كانت زيادة يسيرة عن الإمام أحمد رواية هي المذهب يلزمه لأن الضرر في الزيادة اليسيرة يسير ومحتمل فاحتمل وعنه لا يلزمه لأن الزيادة وإن كانت يسيرة فإن ففيها ضرر وعنه روايه ثالثه فيها فقه ما هي؟ لا ليست كبيراء لا ليست لا روايه ثالثه التوقف وانا اقول فيها فقه لانه لم يتوقف الا بسبب تعارض النصوص عنده التوقف بحد ذاته علامة على, على أنه, أنه استوعب المسألة تماما لأنه مثل هذا الرجل لا يتوقف لعدم العلم وإنما يتوقف لزيادة العلم لكن المذهب القلاصة على المذهب يلزمه أن يشتري الماء كانت زيادة إذا كانت لا توجد زيادة أو زيادة إيش يسيرة يقول على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه أفادنا المؤلف أن المعتبر في معرفة ثمن المثل هو في ذلك المكان وليس في بلده وإنما إيش في ذلك المكان الذي يريد أن يشتري الماء فيه ولهذا المتعرف عليه الآن أن ثمن الأشياء في المطارات أرفع أليس كذلك؟ لا يجد أن يقول لا أشتري لأنه في زيادة كثيرة حتى لو كانت زيادة كثيرة إلا أنها في هذا المكان هذا سعر الماء فيه واضح ولا لا وهذا معنى كلامه وهذا من دقه الفقهاء رحمهم الله اذا لابد أن يكون في الزيادة في مثل هذه في مثل هذه البقعه فان لم يكن لهذه البقعه عرف فاننا نرجع إلى البقعه المماثله لها نقول الاماكن التي تشبه هذا المكان بكم عاده يباع فيها الماء واضح ولا لا هل يمكن ان يكون هناك مكان لا يوجد فيه عرف نعم مثل أن تريد أن تشتري ماء في وسط الصحراء من شخص مار لا يتدعف لكن نحن نقول في مثل هذا المكان عادة أو أقرب مكان له بكم يباع الماء عادة وهذا معنى قول المؤلفة أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد ثم قال أو بثمن يعجزه القاعدة عند الفقهى الدائمة تقول العجز عن الثمن يجوز الانتقال إلى البدد العجل عن الثمن يجوز الانتقال إلى البدل فكل شيء تعجز عن ثمنه من الأشياء الواجبة يجوز أن تنتقل إلى بدله فكذلك هنا إذا قال بثمن يعجزه يعني سهم كان كثير أو قليل مدام يعجزه له أن ينتقل إلى البدل قال أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه لا يلزمه الشراء بالمال ولو كان الماء بثمن المثل أو أقل إذا كان يحتاج المال في أحد أمرين النفق على نفسه أو النفق على من تلزمه نفقتهم لأن إلزامه بالشراء في هذه الحال فيه ضرر والقاعدة أو الحديث لا ضرر ولا ضراء نعم أو أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا أو خاف بطلبي طيب. انتظر على الطلب يقول أو خاف باستعمال الماء ضررا هذه هذا الجان الجزء دليله وإن كنتم مرضى كل ما يتعلق بهذه القضية مقيس على مفهوم هذه الآية إذا كان استعمال ما يدخل الضرر على الإنسان بأن يبطئ البر أو يسبب شيء للمحل بسبب زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو قالهم أو نزلة وظاهر أنهم يقصدون الفقهة بكلمة نزلة يعني نزله بردية وإذا كان هذا مقصود الفقه الحنابلة فمعنى هذا أن النزلة هذه المفهوم موجود من قديم يعني مع أن الإنسان كان يتصور أنه مصطلح حادث يعني لكن يبدو أنه معروف يعني أنه جاء جاءته نزلة بردية هذا معروف مقصود الفقه بقوله يتضرر صرحوا أنه ليس المراد بخشية الضرر خشية التلف ليس هذا المراد يعني أنه لا نشترط أن يخشى التلف بل لو خشي ما هو دون ذلك من تأخر البرق فيكفي لو خشي ما هو دون ذلك من الأمثلة التي ذكرتها فإنه يكفي ولا نشترط خشي التلف كما يفهم بعض الناس أنه لا يجوز العدول عن الماء البارد إلى التيمم إلا إذا كان يخشى على نفسه التلف لو توضع بالماء البارد نعم أو خاف أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضررا برفيقه أو ضرر فرمته أي زوجته أو امرأة من قاربه هنا بس فتوى أنا نسيت أقرأها لكم عن الإمام أحمد من النماذج تطبيقية لا يمكن استعماله مع أنه توقف لكنها مثال يعني أبو داود كان عند الإمام أحمد هو طبيعي بيكون عنده إذا أراد أن يسأل يعني لا يشترض أن تكون هذه الجملة في مسائل أبو يعني. قال أبو داود قلت لأحمد المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق أتخاف أن تأخذ أتثيمم قال لا أدري واضح السؤال الآن يعني يسأله يقول إذا أرادت المرأة أن تخرج لكن الإشكال أن مكان الماء عنده في الساق تخشى على نفسها منه ف يجل لها أن تيمم طبعا هذا السؤال من مميزاتها أن السائل الإمام السائل إمام كبير عالم كبير من علماء المسلمين فهذه المسألة مشكلة على عالمين من علماء المسلمين على بدأود الإمام وهذا يعطيك نظرة الأئمة المتقدمين لموضوع المحافظة على المرأة حتى أنهم توقفوا ولم يلزموها ولم لا بالوضوء ولا بالتيمم لم يقل لا بل تذهبين وتتوضئين لأن الوضوء شرط بل رأى أن مبدأ المحافظة على المرأة قد يعارض هذا الأمر لكنه توقف لأنه لا يدري هل يصل المسألة إلى أن تتيمم أو لا ونفس التوقف دليل على قضية أنهم يراعون يرعون هذه القضية وبالمناسبة المذهب أن لها أن تتير المذهب أن لها أن تتير لأن الخروج إلى مثل هذا فيه أذى عظيم وهو أولى من المرض اليسير وهو أولى من المرض اليسير إنما توقف الإمام أحمد لماذا توقف لأن لما أحمد كما قلنا يعول جدا على فلم تجد ماء وهذه واجدة. هذا سبب له نوع من التوقف طيب نرجع الموضوع خاص بطلبه خاص بطلبه ضرر بدني أو ضررا برفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه طيب هذه مجموعة من الأذرار ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته التي زوجها أو أي امرأة من أقاربه هذه الأنواع من الضرر الثلاث توجب التيامم توجب التيمم فللإنسان أن يتيمم ولو خاف على رفيقه لا على نفسه للإنسان أن يتيمم ولو خاف على رفيقه فقط وليس على نفسه لأن دخول الضرر على الرفيق هذا مراعى في الشرح ولهذا يلزمون الإنسان بقطع الصلاة لإنقاذ الغريق ويلزمونه بتأخير الوقت لإنقاذ الغريق فإذا مبدأ مراعاة في عدم دخول الضرر على الآخر المسلم هذا مبدأ مراعا عند الحنابلة وعند غيرهم ثم قال أو ضرر ماله بعطش إلى آخره العطش من أوضح أسباب التيامم كيف؟ أو ضرر حرمته نفس الشيء يعني إذا يخشى على نسائه من باب أولى بالنسبة لرفيقه من باب أولى بالنسبة لرفيقه فإذا خشي على نسائه وهذا قد يوجد اليوم لو النساء خشي أنه ان توقف ليتوضأ تضرر من معه في السيارة من النساء لسبب أو لآخر لوجود قطع ضرق أو لصوص أو لأي سبب فله أن يتيمم لو كان معه تراب في السيارة له أن يتيمم ولا يتوقف حتى لا يتضرر من معه من النساء مثلا الحاصل أنه, إنه جنس هذه الأضرار مقيسة على المرض الخفيف مقيسة على المرض الخفيف وقد صرح شيخ الإسلام في أكثر من مكان بقوله وهو أولى من المرض اليسير فإذا كان الشارع يجوز التيمم لخشية زيادة المرض فإنه يجوز بناء على هذا دفع الضرر الأعظم مثل هذه الأضرار التي ذكرها المؤلف نأتي للعطش العطش كما قلت من الأسباب الواضحة لتأخر لجواز التيمم سواء كان كما سيأتينا سواء كان التيمم متوقع او حاصل سواء كان متوقعا او حاصلا يعني بمعنى انه لا يشترط للتيمم ان يكون عطشانا فعلا وانما لو توقع او خشي العطش كما عبر المؤلف فانه يجل له ان يتيمم وهذه فتوى لل... فتوى لعالي ابن بطارب رضي الله عنه ارضاه في هذه المثألة فيها كل ما قلته من التشبيهات يقول قال علي رضي الله عنه وارضاه في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل يتيمم ولا يغتسل قال حنابله في زيادة التعليل لأنه يخاف الضرر على نفسه أشبه المريض وأولى أشبه المريض وأولى فإذن عرفنا هذه القاعدة عند العلماء بالنسبة لقياس الأشياء التي يجوز أن يتيمم لها الإنسان طيب. أو ضرر ماله بعطس أو مرض إنه ولكن ونحوه كخوفه باستعماله تأخر البر أو بقاء أثر أثر شين في جسده شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوغ والغسل له وسن لما يسن له ذلك وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضه طيب يقول كخوفه باستعماله تأخر البر أو بقاء أثر شيء في جسده هذا تصريح بالأمثلة وهذه الأمثلة تعطي أنه ليس المقصود خوف التلف وإنما خشية مثل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف يقول شرع التيمم أي وجب فمقصوده أنه عزيمة وليس رخصة أن التيمم عزيمة وليس رخصة أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك إذن التيامم إذا تحققت شروطه فأنه يجب لما يجب ويسن لما يسن يجب لما يجب ويسن لما يسن وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة بمعنى أن المعنى إذا دخل وقت فريضة سريع التيامم وعلى هذا يكون على سبيل الوجوب بالنسبة لهذه العبارة على سبيل الوجوب بالنسبة لهذه العبارة أما مثلا الاستسقاء فنقول إذا اجتمع الناس شرع له التيمم على سبيل وجوبه والاستخباب الاستخباب لأن صلاة الاستسقاء مستحبة نعم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن, بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل أن حاجته واستعارة الحبل والدلو ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن القاعدة على عند فقهة أن القدرة على الثمن كالقدرة على العين وهي عكس القاعدة السابقة القدرة على الثمن كالقدرة على العين أي عين يلزمك شرعا أن تقتنيها وأنت تملك الثمن فملك الثمن كملك هذه العين بمعنى يجب عليك أن تقتنيها وايضا للقاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته يجب أن يشتري الإنسان الحبل والدلو إذا كان الثمن بثمن المثل على الشرط الأول أو بزيادة يسيرة أو والشرط الثاني أن يكون زائد عن حاجته أن يكون زائدا عن حاجته في الحقيقة البحث هنا كالبحث في إيش كالبحث في شراء الماء شراء الماء وشراء الحبل والدلو واحد شراء الماء وشراء الحبل والدلو واحد بمعنى أن الأحكام تنطبق على الأمرائي نأتي للإستعارة واستعارة الحبل والدلو وقبول, وقبول الماء قرضا وهبة وقبول الثمن قرضا إذا كان له وفا ويجب بدله لعطسان ولو نجسا طيب الآن يقول وَاستِعَارَةُ الحبل وَالدَّلُوْ مقصود المؤلف أنه وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَعِيرُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَعِيرُ الْحَبْلِ وَالدَّلُوْ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن استعارة الحبل والدلو ليس فيها ضرر ولا منا ليس فيها ضرر ولا منا فإذا كان يتمكن من الاستعارة فيجب عليه ويلزمه أن يستعره ثم قال وقبول الماء قرضا وهبة قبول الماء قرضا يلزمه قبول الماء قرضا يلزمه ويجب عليه فإذا قال له شخص أنا سأقرضك هذا الماء فيجب عليه أن يقبل القرض لأن المنة في قبول هذا القرض يسيرة لماذا؟ لأن الناس عادة لا يتمولون الماء الماء ليس من الأموال التي يتمولها الناس ويتخذونها ل... ل... كمال فقرضه ليس فيه منا لكن لاحظ عبارة في المؤلف إيش قبول قبول قرض الماء سيأتينا يقول وقبول ثمنه قرضا أيضا قبول ثمنه قرضا يلزمه لأن المنا فيه يسيرة أما قرضه ابتداء فلا يلزمه ما هو الذي يلزمه القبول القبول يلزمه ومن المعلوم أن المنة في, في ما يعرض على الإنسان أخف من التي يطلبها هو ابتداء هذه وجهة نظر الحناء بنا إذن لا يلزمه اقتراض ابتداء ثمن الماء لا يلزمه أن يقترض ابتداء ثمن الماء لكن يلزمه إيش؟ أن يقبل ثمن الماء ولو كان قرضا ثم قال إذا كان له وفاء وعلى هذا إذا عرض عليه سمن الماء وليس له وفاء لا يعلم من نفسه أنه يجد الوفاء في المستقبل فإنه لا يلزمه الله هذا والله أعلم صلى الله عن محمد وعلى أرسحاب إجمعين